بسم الله الرحمن الرحيم طاسين مين تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن فشان ننزل عليهم من السماء اياه فظلت اعناقهم لها خاضعين وما ياتيهم من ذكر من الرحمن محدث الا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسياتيهم أنباء ما كانوا به يستهزون أولم يروا إلى الأرض كم أنبثنا فيها من كل زوج كريم ان في ذلك لايه وما كان اكثرهم مؤمنين وَإِنَّ ربك لهو العزيز الرحيم واذ نادى ربك موسى ان القوم الظالمين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 فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فاتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم ربك فينا وليدا ولبت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها اذا وانا من الضالين فثررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما فوهب لي ربي حكما وجعلني من المسلمين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 قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أَوَلَوْ جيتك بشيء مبين قال فاتبي ان كنت من الصادقين فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبين ونزع يده فاذا هي بيضاء اولئك الناضدين قال للملئ حوله ان هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تامون قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين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 لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أين لنا لأجرًا قالوا لفرعون أين لنا لأجرًا إن كنا نحن الغالبين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 وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلَقَّفُ مَا يَافِكُونَ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ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 خلافو ولأصلب أنكم ولأصلب أجمعين قالوا لا ضير إن إلى ربنا منقلبون إنا إن نطمع يغفر لنا ربنا خطايانا إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أولى المؤمنين وأوحينا إلى موسى أنسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فذعون في المدان شرين إن هؤلاء إلى قليلون وإنهم لنا لعائضون وإن لجميع حذرون فأخرجناهم من جناتي 美 Christmas andส kidnapped the sınav of Israel and his解kan when the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 كَانَ فَلقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْطٍ كَالطَّوْدِ العَظِيمِ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْمَآخِرِينَ وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ أَجْمَعِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ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 They said, we will worship them, so we will keep them in the midst of it. They said, are they listening قال أفريتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو ولي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدي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 رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين وجعل لي لسان صدق في الآخرين وجعلني من ورثة جنة معين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 وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون كبكبو فيها هم والغاون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تَالَ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ويسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة نكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم نوح المرسلين.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 وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين فاتقوا الله واطيعوه قالوا انومن لك واتبعك الارذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون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 فأغرقنا بعد الباطين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت عاد المرسلين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 أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتموا بطشتموا جبارين فاتقوا الله وأطيعون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 قالوا سواء علينا أورغت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إننا إن في ذلك وَمَا وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت ثمود المرسلين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 What are you, redeemed from these believers? They remain Groups and governments That they qualify. This Fattah Allah wa atiyoon Wala tu tiyo Amr al musirifin Al-lazim yufsidun Fi al-ar'di Wala yuslihoon Qaloo Inna إلا بشر مثلنا فات بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء ياخذكم عذاب يوم عظيم فعقرها فاصبحون نادمين فاخذهم العذاب ان في ذلك لا وما كان اكثرهم مؤمنين وان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 إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن اجري إلا على رب العالمين اوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وَازِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الأرض مُفْسِدِينَ وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّتَ قالوا said, you من only وما of the people مثلنا you are لمن الكاذبين of علينا كسفا من السماء And كنت من think قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظله إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لايه وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم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 كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فياتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون فَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ مُوسِنِينَ ثُمَّ جَعَلْنَاهُمْ مَا كَانُوا يَعْدِلُونَ مَا أَغْنَى عَنْهُمْ ما has من clothed from a 지방 here? There areurians ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما be道 to وما in من السمع لمعزولون فلا تجع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين So صَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ then تَعْمَلُونَ فَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ am الَّذِي Dare حِينَ تَقُومُ you can do إِن وَالسَّمِيعُ الْعَلِيمُ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَن تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَاكٍ أَثِيمٍ يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ وَالشَّعَرَاءُ وَيَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا واعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا ايمن